ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس فمن لم يستطع فإطعاموا ستين مسكينا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 وَقَدْ أَنزَلنا آيَاتٍ بَيِّناتْ وللكافرين عذابٌ مُهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصى الله ونسو